فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير حدثنا عن صدر هذه الآية الكريمة وما يستخرج منها من الهدايات ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى يتكلم حقيقةً على الوجه اللائق بجلاله وعظمته قال كم لبثت؟ قال بل لبثت مئة عام تنظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي دل عليها القرآن ودل عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي اعتقاد السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم الله يتكلم بحرف وصوت يسمع و. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما يؤخذ من هذه الآية فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه أنه ينبغي النظر والتفكر في دلائل قدرة الله تبارك وتعالى وعظمته فيما نشاهده في هذا الخلق فالله أرشده إلى هذا التفكر والاعتبار والنظر انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه يعني لم يتحول ولم يتغير على مر السنين مئة سنة لم يتغير الطعام والطعام يتغير في أيام فهذا من غير حفظ في مبردات ولا غير ذلك ومع ذلك يبقى مئة سنة هذا لا يعقل في مجاري العادات وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم كيف ترفع هذه العظام التي صارت هامدة مفرقة متفتتة تبنى من جديد ثم تكسى باللحم فدلائل القدرة كثيرة أرشد الله عز وجل إلى ذلك في مواضع من كتابه جل جلاله وتقدست أسماؤه النظر إلى السماء والأرض النظر إلى الجبال إلى الإبل كيف خلقت وهكذا النظر إلى البحار النظر إلى مركب الله عز وجل فيه جسد هذا الإنسان وما فيه من الغرائب والعجائب الطير وهي سابحة في الفضاء من الذي يقيمها من الذي الفلك وهي تجري في البحر النجوم الأفلاك والكواكب أن الذي يدبرها على مر هذه الدهور المتطاولة فهذا نظر في الآيات المشهوده والنظر الآخر في الآيات المطلوة بالتدبر والتفكر استخراج العظات والعبر والهدايات والحكم والأحكام، كذلك أيضا من الله عز وجل على عبده بإظهار ما يقوي اليقين ويبرهن على الاعتقاد الصحيح فالله تبارك وتعالى يسوق لعباده من الآيات والدلائل والبراهين على يد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معجزات خوارق العادات فما من نبي إلا اوتي على ما مثله آمن البشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطي من الآيات ما يؤمن البشر على مثله فالله تبارك وتعالى من رحمته بعباده أن يظهر لهم هذه الآيات تارة لبيان صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتارة لتثبيت المؤمنين ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كرامات الأولياء تكون في آخر الزمان أكثر مما يقع لسلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم لا لمزية وفضيلة للمتأخرين ولكن لأنهم بحاجة إلى تثبيت لبعد العهد والغربة بينما الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم رسول الله الوحي ينزل فالتثبيت حاصل بنزول الوحي بوجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم لكن في المتأخري أولئي يحصل لهم من التثبيت بما يظهره الله من دلائل الصدق صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة ما دعا إليه فرحمته تبارك وتعالى بعباده واسعة ومن ذلك ما أظهره الله عز وجل هذا الرجل بهذه الآيات العجيبة وهذا يدل على كمال قدرة الله عز وجل الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون يقول له كن فالعبد بحاجة لجأ إلى الله وتوكل عليه وحسن ظن به وثقة به فهو القادر على أن يرفع ما بالعبد من بلاء وشده، هو القادر على نصره وإعانته هو القادر على شفائه هو القادر على رزقه وزوال المكاره عنه طعام وشراب يبقى مئة سنة ما يتغير من يستطيع هذا لا أحد يستطيع غير الله عز وجل كل ما أوتي الناس من وسائل علمية ووسائل في الصناعات وحفظ المواد وما إلى ذلك من يستطيع أن يبقي الطعام مئة سنة والشراب ما يتغير لا أحد يستطيع لكن الله إذا أرد كان ومن الذي يستطيع إحياء الميت رد فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين الروح إذا بلغت الحلقوم من الذي يستطيع أن يرجعها ما هذا يستطيع لو كان أقوى الناس وأقدر الناس وأغنى الناس لا يستطيع والله عز وجل يستطيع أن يرد ذلك إليه بعدما فارقت الروح بمئة سنة أو أكثر من مئة سنة بألاف السنين يبعث الناس من قبولها وإذا شاء أماتهم وأحياهم كما في هذا المثال وإذا شاء أنامهم كما حصل في أصحاب الكهف ثلاثمائة أو سنوات نومه والجميع يقوم ويقول نفس الجواب لما سأله الله عز وجل كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم وأصحاب الكهف ثلاثمائة أو تسع سنوات قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم وهكذا الذين يقومون في البعث يوم القيامة تبقى هذه الحياة كلها يوم أو بعض يوم وهذا يدل على أن هذه الحياة قصيرة لا تستحق أن يبذل الإنسان دينه من أجلها ولا تستحق أن تنقضي هذه الحياة القصيرة بالهم والقلق والضيق وما أشبه ذلك فذلك نقص في الحياة يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن حياته الحقيقيه هي اللحظة الثانية التي يعيش فيها ما مضى فات لا يمكن يستدرك ولا يسترجع بالأحزان والمواجع وتجديد الآلام وما سيأتي هو في علم الله عز وجل الغيب لا يدري انسان ما يصنع الله به كم من إنسان كان يتخوف الفقر فأصابه الغنى كم من إنسان كان يتخوف الفقر فمات قبل ذلك وكم من إنسان كان يتخوف المرض فمات بغيره وكم من مريض مات أصحاء وهو على قيد الحياة ينتظر أجله فهذه عبر عظات ينبغي على العبد أن يقف عندها كذلك أيضا أن يكون نظر العبد بكل طريق مستطاع يعني إلى الإجمال وانظر إلى حمارك وكذلك التفصيل وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسها لحما فينظر بنظر مجمل وينظر بنظر مفصل ليعتدي ليصل إلى العظة والعبرة فيحصل له الانتفاع بذلك كذلك أيضا أن الله تبارك وتعالى قد يصنع بعبده ما يصير به آية للناس ولنجعلك آية للناس وكذلك والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين آية للعالمين كذلك أيضا هذا الخلق خلق الإنسان كيف جعل الله عز وجل اللحم كسوة للعظام وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما كيف نرفعها ونبني بعضها على بعض ثم نكسوها لحمة فتكس العظام بهذا اللحم. تصور لو كان الإنسان بلا عظام هو قطعه لحم ساقطة لا يستطيع الانتقال ولا الحركة ولا تحصيل مصالحه ومطالبه ولا دفع المكاره عنه. ولو كان الإنسان مجرد هيكل عظمي هكذا فإن ذلك يكون عرضه للكسر بينما كسيت هذه العظام باللحم يكون ذلك حماية لها ووقاية قد يصاب. اللحم بشيء من الجراح ونحو ذلك يقع عليه الضرب لكن ذلك أسهل من وقوعه على العظام كذلك أيضا أن الإنسان بالتدبر والتأمل والنظر في آيات الله تبارك وتعالى يظهر له ما كان خافيا عليه أو غافلا عنه فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير كذلك أيضا أن هذا النظر يورث العلم واليقين ولذلك كانت تفكر في آيات الله تبارك وتعالى المتلوة والمشاهدة من المطالب الشرعية فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ولاحظ التعبير هنا قال أعلم أن الله على كل أعلم فأعلم فعل مضارع هذا يدل على التجدد والاستمرار فعلمه بذلك مستمر ومتجدد هو عنده أصل هذا العلم ولكن صار إلى مرتبة من العلم أعلى فانتقل من علم اليقين إلى عين اليقين في إحياء الموتى كذلك أيضا لاحظ قال أعلم أن الله في القراءة الأخرى على صيرة الأمر أمر بالعلم فهذا أيضا أمر من الله عز وجل لعباده أن يوقنوا بأن الله على كل شيء قدير والقراءتان إذا كان لكل قراءة معنى فهما بمنزلة الآيتين أعلم أن الله على كل شيء قدير فينبغي على العبد أن يعلم ذلك وأن يتيقنه وإذا حصل له مثل هذا العلم حصل له التوكل وحصل له الخوف من الله وحصل له الرجاء وحصلت له هذه الأعمال القلبية هذا الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم نبي نحمد عليه إذا كان لديكم إضافة أو سؤالنا هنا في هذا الموضع ليست الإيماتة بمعنى النوم موت حقيقي بالاتفاق فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت وهكذا في حماره قال انظر إلى العظام يفنشزها. بعضهم يقول إن الحمار لم يموت. طيب انظر إلى العظام قالوا عظامه هو جلس يشاهدها ويترجع ترجع إليها الحياة لكن الأقرب أن ذلك يرجع إلى الحمار عظام الحمار لكن هو موت حقيقي اللي اختلفوا فيه في صعق بني إسرائيل هل كان موتا أو غشيح والراجح أنه موت لقوله ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون طيب السلام عليكم